سنوس اديشن ترايزون عباس يحيى الحبيبة الشاب حسان الحد الصغير وكادي الشاب اللي ضوا هو اللي ما وصلش شبه جميله مروان والشاب جناته هاشقنا ميوا محمد ومصطفى حميده وعمر الرامي رامي وسط الصغير الشاب صدر الصاري صبري صغير we zijn de de Samen is gewoon deugd en de kwaad is Ik hoor wat je dieret. We gaan naar